وَمَا وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين 125. وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون 126. إنه إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أي 129. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين